ويسألني عن الأخبار قفلي يطاردني بها وأنا أشيح يظن بأنني بخلا فياقسو وأني إذ أكاتمها شخيح ويعلم أنني أحمر وقادري وإن ضاق الزمان به فسيح وإن ضاق الزمان به فسيح ولو أني نطاقت بها لغارت نظارته وجاف به القريح وأظلمت الحياة بناظريني وَصَوْتُ خَتِ الأَزَاهِرِ وَالسُّكُوتُ وَمَاذَا أَقُولُ لَهُ وَهَذَا دَمُ الْإِفْلَامِ وَأَلَمِي يَطِيقُ وَمَاذَا قَد أَقُولُ لَهُ وَهَذَا, وهذا نِدَاء في شفتي ذبيق شعوب الأرض في دعاة وهذا الشعب تنهشه القروح تناوشه الطغاة فأين يمضي وهل بعد النزوح غد النزوح يقارع طومة الإجرام فاردا وتشكول الجروح به الجروح شعوب الأرض في دعف وأم وهذا الشعب تنهشه القروح تناوشه الطغاة فأين يمضي؟ وهل بعد النزوح غدا نزوح؟ يقال عطومة الإجرام فاردا وتشكو للجروح به الجروح وتشكون الجروح به الجروح فكم هدمت هناك كبيتا على أصابه سقطت قموعه وكم تفكوا دما حرا أبيا فما وَكُلَّ أَشْجَارٍ تَصُبُّ الضِّحَايَا ظِلاَبًا لَا تُحَالِكُهُ النَّرِيحُ فَمَا تَمَعَ الْكِبَارُ لَهُمْ طِرَاقًا وَمَا نَطَقَ الْعَلِيُّ وَلَا الْفَطِيثُ مِنْ دِمَاءٍ مَا وأن وجودهم عرض قبيح على أي الجنوب تأتريح وهذا الجرح في كبدي يصيح كأن دماءهم ماء كريم وأن وجودهم عرض قديح على أي جلل بتاثيره وهذا الجرح في كبدي يصيح وهذا الجرح في كبدي يصيح وهذا الجرح في كبدي يصيح